إما لديم سلايك ندم راح الجنس ذي نريد جنك الممنيين أذخ قمن واتم يفين واتش جهيين أملد وينر السوق وأرغرس ذي شمد فريد إكس وين إكس وضم أرغرس ذي شمد للادني أرسخ ضماني لمن تكن روك للادني أكتوميس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 أكنا قرم شو كم القرآن التجان المند أكنا رسخ صين غرق تغاو ين ألي جنب ندم الذي يخلى الجنس وضي السوى وأفقش وشتس ما يخفى بشو كان أدنس سينك سلو التكالب والساة أمشيه اللعنة وشبح لنبيع وشلس السربيع أعصدانيس يسكني يتقيم دو كالس الجنج التكام إدي ربيع المؤمنين أمكيدي وصف ربينا سبحانه الجنجلات بالقرآن الكريم أكن داغانا أمكيدي وصف وشبحنا نبيع خلاصة ربينا في دميس يعني مكسون ليس أدنى ذلك كانت كان في رضيات أردس بقنانا لشور إذا الجنسة كانت إقهى كار ربينا إويد من رميانا إمن إذا شومن بكين أريخ لدني الأشوم كننا الجدد. إنما ربي يجزي الأيام إننا متقين في جنات وعرق. ودخلوها بسلام آمن. ونزعنا ما في صدورهم من غنى ما في صدورهم من رحل. يعني اكثر يعني انا كنت قدني ها ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقربدين لا, لا يمسهم فيها نصب وراح يكونا وراح هم منها بمخرج يعني وناش كاينه تستفغن جليل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 يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير أي انك تقارن بين اينار السيزيني من يم السند واينار هل تستطيع خليك تقارن بين تنقارن يعني في السياسيين وينار اللولو عم تشكي بينك ترى تقارن بينك تقارن بينك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 يسسكنه بالليل المؤمنين لكيهم اجادي تخله لنا جنز يمرق شي و يعني حتى نعم ربنا صبحنا وزنك ايار شي ديني ديني قزيزن وديني بها نثني غترينس نوتنيو 218 Zuvâni bionat. Zuvâni sindacî ketem-e að�i frumatui Rene VI esist-e aðristiginju. Acarad, yudërgu, dasa islaylale Amchid istu zganiache Cynhu maintenant Abidl니am ai-ha Ki-e najon stewardship heu einști qig V ahaODNÝ 들어가 amin ieuhl heu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 إمراد السن حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها أدلنت بورينس وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبدو قال وقل يعني وكذا ربي ال من ذكني أرى السن يعني نرى الحزن لا تدغم ذني إذا خزنا ننقل جهنم تدغم الجنة أكاك أتي يعني أنا أم تشكيك مقر لما مقر العالية ويسترح في نسي سنين سنينين إذن تبتم إمرأة للنغة يعني عندما سنتبتم أقل قريز ديغز مليحي ولاش لو دنو يعني سوسان تزيز غالين ديش حمال ديم الحمال خشلت أرد ودرخال ديين أرد يعني أرسمت مار إمي إزرالا نشتكي يوفان أكين دغنيا وقال الحمد لله الذي صَدَقَنَا وَحَبْدَهَا رَبِّهُ صَفْحَانَهُ مَرَيْهُ وَذِسْكِلَا وَرِيْخِلْفَارَةً وَرِيْتَجَالَةً ذَيْنْ سَرَيْهُ كِذْ وَذَيْنْ سِيْهُ وَأَذَرَيْهُ كِذْ أَكَعَ وَيَرْلَغِنُوا رَسِيسًا الْجِنِسِ الْرَوْضِ يعني وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء أمزون نخلال أكني أرنش ونزغ القاكني ويرنى من دامين الضغاء أنقين أن كانين الضغاء في السرنذين سلعنيا ض الفضل ض الرحمة ربي فنعم أجر العاملين إيه إثوانا يثمتن أمكث النار بقصد مثل الجنة التي وعد المتقون ام بيع افرز ذا شو شوني دزند من السكر يقول سي بوعد ربهم امال المتقين شو شو السي امزون أم فيها, فيها انهار ولم اخضر يخضر ونبته طاز يعني تزل عندك سم امان ذي يعني اسمي الله أما لك الشرط الرحاس يأتلها يعني و تسمى الدلالة الناس يعني من ماء غير آس ما ناس يقول يروف فراغ و يرنم و يرنم و يرنم و تسمى الدلالة للحيس أكن داغن يدنو من نبن إكي ناغت القرن غير <سؤال> ايغينا كين ورث بالدلالة من قرن الضوء مصباح مصباح مصباح إمارات النجج نغدغ إمارات السوء النغر أدوالين بالله من يرث بالدلالة من تشتنو كنير لو كان نسكريك لذا دينك ربكسان أدوغال داسم وكين يرث بالدلالة من قرن يعني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 تعمل تنير إكسفان إكستيك إكس تظهر ذاً تحلوان أكين أكين ذا غن إذن للسجن بلير أين إذن فكار ذاين إجلا قدسين أكين ذا غن إمار الولي أكين ذا أنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين ذا الخمركين بص الله خار ماشي نمسكين دوني تكن دوني, دوني, دوني تطير يعني نرحا ستيري ما ينفسهم بص الله خار ذاين يعني أراي أبناثم تزلتين وصفرز أكين وثا أكين داغل ويبسمنتني أرسو أبناثم أسفرز أكين داغل إيمان وليما تيدي كيدي سفقنا رب ينصف حنوك وطازت و يسبقنا ذا شوني تهكام ذا شوني بفكام سوى شوني هو عز وشوني اكن قرن إيو فان الممني إميع إتي جزينا رب ينصف جنيت ذاكي أما ام الذريعين ذنذني أراتك شيء ويلي ونخدم إلي من كنقارنك اكشوما في اللغز ونكني على احصاء اي نخدم زوين في التسز وفي الفلسفه الثلاثيه ونزع عمر قيمياتك الثلاث ديال التسويق المندتنيه ارى بلي جويزه راهو خلال ارى خلال يعني اختو مكان من جنجل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 Am pescuit vreodată cei cei zorii, asta este care te cânăți din Dunăre. un câine de zil, n-a de din Dunăre, s de el <وه> هذا <تصفيق> الذي يوزخنا من قبل وأوتوا به متشابعا يعني هكذا هم تشكيف من يكنا سبين أنه هو ناس سبين ويرنا ربنا يكيسنا <تصفيق> بص بص وخير ثكينم ولهم فيها أزواج متعارث ويا الخالد سرزوج أربعين ذين يهجو تلك الأزواج دي يعني ذينك من الحن ذينك ستين ذينك الآن ذينك سوان ويرنان ذين ذر خالدين إيه الله أول أي أكن أولوياتك أكن لغواي ذي سريحنا نبيم فلست صربيا إدي والصف الجنين الممنين يوصف الزن باللغة الجميل الثاكية يدهجع إلى قدسين باللغة ويقذر ستشمن ذي الممنين أكريد ستسقنك وتصبح حديث, حديث. يمعيد النار يعني سجل على ثمز ورور أريش من أرجنه أريش من الصورة ويور إما رأي لغ يعني إما رأي وبعد ذوي ذرايبين من الزبن السيل يدد غاوز ذفير السيل ذوي ذرايبين أمزون يعني كمقارن يوني سرع يعني اكسفل يعني اكسفل اكسفل اكس تفات الغنيه ويرناه أرص بقرنا من تسع أرص بيحن يعني كمقارن الغائق يعني أين دير أين رأتشين؟ أين رأي قيمين؟ ورس وصفين وردي تبقيرها أكا ورس وصفين علىها يرنا ورس بقيرها علىها تيمشتين السن أكا يتمثن ويرنا في في سن في ذن سن ذي أي يعني كنقارنين من سينسا يعني كنقارنين سرسكين في مسك أنزول غير هي كنا الريحه اللي عاليه ويرمل من زواج بالسن الحر العين خلق سرس وجن درو العين أدلين لين استفاء نونو يعني امزلونك اللي قلنا سد في غريوين سن سترف جنسن امزون هيو وفي الصوره فيفس نقدم اريزين ازال سين اغالده تولمي أكنا رادي السجنة وشيحن النبيان في, في, في فورة الجنة في فورة الجنة القرص شاضر ثمانية وياليوين على سبك أمثالي يخدم يعني السجنة أبو هريرة في الله صلى الله عليه ينادي نادى الشيحن النبيان في, في الله يعني يعني وضم الرب من ربي صفحان استزيد الإيمان أذن فض أكن قرنيا منفقا ويرن سكت تذكر تكتم يناد اس أذن غريا يعني سن مسقيما لسبورك فورا يا عبد الله يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصدقات أديد أديد دعون سبورت نتصلا وين الجهاد سبورت نجهاد وين نرلين نقارن النصر أديد دعون جريان سبورت نجريان تينك الجان قربين وين نقلن جه الصدق أديد دعون الملكة كليانة سبورت الصدق هي من أبو, أبو بكر فلسل ما نرقيه أبو بكر السيقيين فين سخير كان فيه إذا الشوء يعني إن قارني قلان فويدة يعني إنه إميد الغران إكسفور ماكير من ضرورة يعني إن قارن أمزون ما يلغطي وقال نغريج عدوها إناد ويالي يعني أدل أتيد دعون أكل ما لان إكسفور واسم يفغ أمر ذاري لغ يون ديكسن أبو بكر الصديق يعني إلا يس أترى ذي ون تدرى سم يفغ أمر ذاري لغ دي يون دي ديكسن دي أكني سهل. سهل ابن سعد الذي الذي تسجحه في البيان في البيان السلامي من يتفورة ديكسن يوث تفور قرناص الريان ويدا ريكش من دي دي نظوم ملكان يعني ماذا من ملكان أريكش من كتبورتكي من ركا أكن يا ليلي اللي قادر يزغل الجنة كورس ما نرى دي الخالبين أريليين أكنيدي السزقين أربيان صفحانو يعني دي دغام أكنيدي السزقين كشيحنا نبيع في اللاساس يمين مديناء من اي مولا الجنة الجنه اقسم بيو التغريه عام خيوم بالدون اد يعني حدو اكلت خيوم دجس قلت سمعنا إلى الى بعد اللات ويلا ما تصحيم دجس قلت لك المارا ويلا ما تصي ندير مصلي موت شي في المارا ويلا اسال يعني يعني يعني أنه سنكين ون أكني وزناء ويذناء أتسف مارا أين ربن الشخفن ناغد وين ربن الشعسن ميلا يعني ذنبقا ودرجة نرجم يليوني لقد يسين أكني تصور أبو هريرة عبد الله سردوان ربين ينادي من آمن ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخلك الجنة ونقوم الصربين الرسول لزف صربين سلميس ويزول زاديس أكن وسام ويزوم رمضانيس إلا ذلك الحم عن ربِّي في وعده نكَّ ربِّي وعذيث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 إلا من دقنيه أرى مكيفك الفيردوس الفيرد فإنهم أوسط الجنة وأعلى الجنة, الجنة يعني هل يستطيع تلمس من الجنة ويرنع أعدائي يعني تتقشف من الجنة والسوث الثلاث العشر الرحمن والسوث قصص أردت أرد تغني يعني إغزرناكي من الجنة المولان الجنة نستعين بكم ربنا صحنو الجن تذكر ويرنا لنسجنك امزون الى قد السنين امثلت صفه السس يناد ادخ من يعني اهل الجنه اي مولانا الجنه جرد مردا يعني كيش كان فرصه عنا لا شفتو فرصه عنا لا شفتو سن قرون سن مُرْدًا يعني إِنَا جُرْدًا مُرْدًا يعني قليل الشبوب قليل الشوح أمزون يعني مسعني بحفظ كأنهم مكححلون إِنَّات ذَرَرَاهُمْ ثلاثة وثلاثين إِسِبْ يعني ثلاثين لا ثلاثة وثلاثين أكنت, أكنت يساك الحديث إِهِمْ أَدْسِزُّونَ أدس رَبِّيَنْ صَحَنُوهُ أمزون, أمزون داغن دا ويبتسم وينسم يعني أمزون نطيطي أم أمزون تسم وين نطيطي يعني يلي يقول هذه سو سس أمزون سس نطيطي هكذا لكن إذا سجن مالك في لس الصربين ينادي نجش نجح ننفيه في لس الصربين فدميس أضيف في الصربين الممنين في الجنة يعني القوة مسكذا وكذا من الجميع. قيل يا رسول الله و ذلك يناديه و تقوة ميئة لكن هذه الثقن في الله رضوانا ربيا أبو هريرا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا ريكش من أرجل الذين ناعمين سنريدوا من وينوروا فيهم أين وينور ريكشوا يعني انقارن اللي في سنة يعني و تفكارا و ويردنا ناتيم الزين السند وردشبارا ونهورتشبكارا بكره. غني دي السجن وشيحن البيع في الأساس الردوان الربيع بلين الخلاف من الجندد يكن دي السجن في الأساس الردوان الربيع يناد يعني خلاف من الجندد يعني نتغني من السند سيون الصوت العالية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 ما ينضج من سن أكنت سجني جابر بن عبد الله فوين الصواب رفض سرح النفير في لس الصربية المسلمين يمهد الناس يمولان الجن الأذكي والذوين ويرنا وسرح النرى يعني كنقارن قال إن جساه وتسرح هو ومن تساه ورسوته في النرى أي نرى الشجعين ويرن ميلان يفقد الذي فقام تشكي سيدا كدين سين أم زند المسكى ويرنات يفقر بين صفحان إلى من ذاك نغرس بحن ويرناء ذين صرت قور بين صفحان لكن أزال إلى وما ذل أظل الضحار أكي ناغل كيكي ناغي غير أظل الضحار أكي ناغل الخمر ذا شو ورسي لها أكي لأمر الخمر أكي نتو نريد الضغار ألام السنكة أكا ألام السنكة نارة فضل أمزون يشرف ولكن ذوق ولكن صفة ينس تنقى جاربين سوذم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 الكوثر دي كان ربنا سبحانه و هو فكيس تي فيو اللي كنقاضي غزر يعني في قيصي دركني فينكل الجنه ادجي في الصخر الخيران قرع سلوما غير نسهر فرصه رتس و يعني الحيل اللي نس يعني الحلا امز يعني ورا ورا السول تخيف امز زيران يعني ازل الكثر ومبعد باش يري باللعب بلي يلعب ويعني امور سميره هذه شكل الفرق كيرسم اكر باش يجينا نفيها ادينينا رابين لما ولما ربي وكيل الامين السنيع السنيع ورب ينصرنا الاولين اللي غمدني ويسعى على فُرِي لَلَا نَضْوِنِي أَكِنْ السنين ربّي وكِنْ لُمَّ وَارْئِئِكِ تَسِيكِ اللَّهَ رَبِّي وكِنْ تَسِيكِ اللَّهَ رَبِّي, ربي. ربي. ربي. السنين خطير إنك لا تدري ما أحدث بعدك إن ل... يعني أُرزر ذلك كيف ذا شويت سبداً ذا شويت نُلفاً من مدكني <تصفيق> أرا سيكتب أكنا رأيه ذويني <تصفيق> إغو خلال <تصفيق> أشتور من الجنس ذوينا رأيه <تصفيق> خلال نائمك يا ربي صحانوه الممني أكنا رأي سن بنادن بلها داشوه يبكاع الممني أدشره زران إبنتين زريف سن زين العليا ويرنام اللي سن زين العالية. و أي غالي أسدن أسنتي في كربية قلوا أختيس و يرنام ستسفات سوين سرطة و يرنام أكيد السجن باللي أنه سيخ خامين من الجنة سيخ خامين قريسيرين من الدن و يعني إقدار إيوكليلين كوكليل الجنة إقدار إكش من الأرز أبنى يديونه دي زروي ويرنم اكن رليل وكنسي طوي اكن زران يعني في كنقارن اكن ديالنا غات اكن زروي زلو 50 آ... ايورنم اكن فان هكا ايورنم اكن فان وين انتشيان تصون اكناري النبيات أولي لن وين رتسي أيضا في الندى عيونه تكينه للمدز يعني من من زيدة ثمرة عليا النبيات أولي الصواب يولد الناس ألا قعناه بيدك ومنن يصير ومن صابيح وينقص قن سوين اكن زغنني نسكن الربيع صبحانو وقطاس الليال للناس ايلاتك في جنبك خمين اقذر اي يعني الظهر بس اكنر الزر اي يعني الظهر البطن ينز. يعني يعني الظهر يعني الكام يعني انت تشكي ولمت الجس عينك لازدخ خمين اظنتك اكن يهلين من النجد الى الكبسي الروبيه يعني اخناكي ويني لنا اتساه انه راك نقارن امخلي لاغي يعني ايه ايه اكن اظمص اكسيلنت بيتس فراكني يعني الذي صموا نفس من الجن اثنين اكن جراته السجن اللي يعني استفقد لشونت يعني في مرايسين باللي ما تنقذ الجنة تجرا منظم أدي أديته يعني وين ريد الكف كذا أم تشكيل كفو فصطننا أدي يعني كنا أزال نميان استو بس أكن على السد تجرا خطش قرطة تص تص تص ويرنام تجراكي عن الجنة إذا سده لكن وهي تسوقي في الجنة أنا سيسكني من الواقع المدنين إما صرحون يعني أنا أرسوقني الذرنون يعني كما قالنا الشرحة نسن نترنو الذين نسن نأكد نجمو نجمو إما أنا أتوالين يعني يعني أنا الأهل السليمة ولا نسن نعطوه شو نسن بالجنة هنا قنو كي ترنمك الذين وإنه يدخل وينه أكين لغن يثنى بعد النار سالشباحة أكين ويد القصوري نس أيث مثل ذاينيك دي سفقن وشيحن نبيان وفلسط صربيان الإسلاميس اللي يعني ذاينيك الهان وذاينيك سوان سواخذ من سدق القصوريس هكذا أكين ردي سفقن يغزران يكين يتسدون يعني تغزراتين نغي يغزران للجنس زيني يعني أرد يسخن بدلهم يعني يلها عطس وتدنس ومان ويرنام كنقارن قارن الرحة سيلها ويرنام الطعمينس يعني فيزدينس أكن دغري حلو وستة سطس, سطس على ما عندس جن قش فيحنا نبيع في لسه صار بيع النادي يعني خشمه لق الجنس ولا ينمو يغزر يعني إلهام. إمرأة روح يعني أنا كنا قدر يدي يعني عدي سنينس أدي وليام بلندن سن يعني عن زوند يعني كنا قدر نروح للعالم. ويرنع وقيني ناس وش نروح نريهم سيدنا جبريل في الإسلام ربنا. تشو ند وقيني ناس وقيني هذا الكوثر كيف كم ربنا. أمنس يعني أكني دقة السينم أمنس. حلوث أم ثممت الرحاس أم المسك اللونيس يشجح يشجح أم الكيل هذا شو كان إلا قنوة لهم بالله الكرمان إبس كارم ربين سحنو المؤمنين إيه في قياس إما من يعني أسلمة القيامة إما ركش من يعني الجنث أر جنث أكن دا غني مولان تمس أرث مسك السيدان ايوون ادي غرض اقار ايو مزدغن الجنة ايات الجنس يعني اويد ايقو خلال نكتوم الجنة اثان سعام يعني الوعد الوعد الربية ون سبحانه اي وعذكم سيس ما يلان تفغام اكمنه روم يخدم اين سكني وعاذ هنا الناس دا يعني ايس ازايق ويرنال الجاوز ما والناس شوف يعني هذي هذي ملايين هذي سبحانهم ويسكش مغارج الناس ويسكن عارفين مسافران دينيم يعني مو ولا شيء نر نطلب أكثر بانشتكيو اليوم على مغماريكس الحجارة من يقف وذ ذرنا وذ طلنا وذ الله صفاء ويفكيا وند أكثر بانشتكيو.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 ويعني نحن نرانا زرع يسمّين كوينيد ننعرف يعني كوينيد نوتر كارمثاكي، and when يعدينه مولاه من الجنس، يسجد ربيان سبحانه وين ريسعون يعني, يعني قل كان كانت سعليت قل الجنس، أكنا قسم سيدنا موسى ربي سبحانه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 بعد من بعد ما ادخل من ما ولنا الجنية كل جنس ودياس الدينين كيف وقد يعني قتيل نكينين ادخل من أريخ من سن ادخل ويليوني بين أي و يعني ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا إن يصر ضيع رضيعنا رأسوم أي يعني أي نرى أي نقصام أي جديد قد نيت كل ملك جلخير كلش إن يصر ضيع إن يصير نقلك تسعيه أنتشنيه ومن بعد الألمان تسع يعني عيالتك كل تسنين ثقيل ثقيل أنا واليا الناس سعيدين as they point to me اما when to me as when to me as when to me amet خمسة أنا الناس والسعيد يعني اين الصغير اين الشجار نفسيت لينك دوين الصغار يعني عيت ولا صدقش لي نصر ضغر بصح انا اين اي دوكي دوين يعني رايلك تمكان ترطيل سواء مدشري يسق يسقوا الخرام قرانم قراني كزگما تقط انا بلا انا اصيذن هي يعني هذو بين يدنا اين سانيق اللي ذنا يعني اجليز قارنا مركين لكن ملي كنت نقدلوني إنسان تما ديال سوق الطريس سوا زعنا 15 شي درهم و انا غادي نسوا يعني دشي تاعها غاتياس ايني ايث ولا سيط ستاياف ادويني كنقارن سرا يرضو لك كندغين مايلان دوينا يعني يعني كنقارن زيني قلت يدس فكن ينادوي داخل النير ساعان و صفر لا دوي دي غير زويدي تجير السوك عطيت السنيق في الماء و يرنى امتيش فيان يفقيسين اين العالية و يفقيسين اين قرص زرافة ذوينو موثلارا تم الظهر ذوينو دنوسارا كل بال ما أقول الله المعناس لمدان المعنى سأي نسن يفكرون ربهم سبحانه ذاين ورزميرالا في نظم أتيسين ألا نتسكن سبحانه إتي دي سوذقنين ألا نتسكن إذن دي سوذقنين بلين أتان يفكيزن أين فتنذين ذوين أكين ذاغن ألو خلالا خطر شويكيين وضي المؤمنين يخذ من يعني يقضوا عنا ربهم يجحور فينا غافو فريد نسم وكم ده مشوار نسم؟ لما نعي صور الأرض الجنية ثكيا؟ أكيني ادينا ادي سجنر قنص حلم؟ أكيا؟ ويرنا إذا يعني إيجا ذكيا governors يعني غصب إلا أيام غصب إلا دفوق كرحيث نخرا ينتئز نذكره الجنة لكن دي حفة الجنة بالمكان وحفرة النار بالشهوات زون الجنة الزيزنات يعني عيني أمتش كنت تقول ماست أفردك صواظن هي توزيد يعني عيزيز أين رت كرحن دوين رت السعيون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 اين هي السين كاين أي يعني الشهوات عينيك الش جاي مد اينيك الش جاي ومدان ذوين مد تصحب بي يعني غير سميلا ان انت تشكي تورا غنولي مدنا في يد كان في كيد غير سميلا اريد جزره خاطرش تمسيت من بنادم تصحب بي اينك اكيا انت تشكي حرام ان ولي انت تصبدي ترغرس دكان ذق زره ربي ادي غير الحرام أكن يغلي اتقص تمدان يغوينك زق زره ربينا دين نراتي انش كي غسميله تبغات نفسيتي غسميله الشبهات نفسيتي اثنا ربيع حر في الليل وهناك الى قد حرما غسمي غاسمي يعني اكن يد يسجن وشفحنا النبيه في لسه ربيع السنميس ينويد اريكش من الجنة اكن دينا وشفحنا النبيه في لسه ربيع السنميس كل امتي يدخلون الجنة يا ليون كل ماو ادخش الجنة ارجنس انا وينك كمان يسبق نزن دي ناس وين يضعن يخشم أب يخشم أرجن ما يلذوين إي عصان أثان يغير ويرنعن فيه فلسى صلى الله عليه تركتكم على المحجة البيطاء تركتكم جاكن غفظي ذكيع غفظ, غفظ صغار ذكيع تشبحات تملحات أكى <تصفيق> إغيس أموسيس يعني ذينك فنن ذين ذينك فنن أكَفَّ وينرى يعني نرى ستخرن نغوين أرتسقن نغوين راسيرولن أتندل خسر فود الهادح أريديم يعني لا قيد مثلاً أنو لي أكندي النار بينصحانو أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ميناغ غلم أكنا نجش من الجنس إمارة السلم إمارة السلم أي نقضران إمزورا أي نسادان إمزورا وإن غان الجنس ذو إني قلحان يعني دويني قدران جديد سن أبقيش جعل مصاير بتسليش دويني تكرهن دويني تشعرن دويني تشقفن دوين دويني قدراني أنا تسكم قلم كروهات. يعني سنيج سنيج قرائن سن داوي ضارن سن ااا السن، قل امكان زاتن سن زفير سن فين متى يفوز فين متى زمات أمزون الفتن لكن ينظر مصر يبزينة أنظر ننظر سبت أنظر ننظر فتنة السن ننظر كم من يوم هي يعني أن ينظر نظويني تظهرن من مين أريد من ذا شو كان النصر الربيان صلّى الله النصر الربيان ضم أري... قران لبعدان ذين أري أليس من عرب يمثس وثي جد الجنة ذين يفوز قران ذين يخلد الأخير ضم قران إيه متيكي مثل مثين تذكرك أن كان الصفات الجنة أكنى أرسين يمدان ذا شو إذن ديه كان الربيان سبحانه الله عليهما ويعني أم كت الله صفة الجنة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 ويقول يونس يفكر نعيم الربين سبحانه أريزقين أريد انقضاراً أريد فكراً ويرناع ذادي ان الجنة يعني إقدار يزغن الجنة ذا الخالدين أريلين ويرناع أريتمة النار ثم نشتكين أرميسين يعني الصفتكين ودنا در يعني تقول ذمن ما يظنين خطرش الجنة إميتي دنو در ذن نعيمي نسب وفريدك الصواض نارغورس وفريدك الصواضان إلا قدنا ذمن زوين يعني كيغمن تصرب بها اكل واسع زوين تسعو عن اكل واسع زوينك تظلون اكزا يعني تظلن زوينك تزمون زوينك تحجون زوينك نقارن هيك تزك كاين زوينك دع على الوالدين زوينك تدون على الزرانيس زوينك تسكن اذن العالي غير الجيرانيس زوينك تستراح في سي... اسين فقاونين الناس زوينك لحونسيره العاليه قدوني من الخير ذوينيك تخار نشار ذو وقتاستغاو سيوين أراد يسدقنن بلين يقداريكش من الجنة إلا قدلين حرزن إلساونسن حرزن إعبوظنسن حرزن إيمانسن أوري أكن يعني إفاسنسن فيا لمضيق قلب الدنسن ألا نبطع كتسخذ من ألا نبطع كان يتسخذ من أكن ويذنوتنين ذوي كيان وعيات مثل إيقو خلال الجنة ذوي كيان يكتدون كفريد الجنة لكن أريد أن أردت بورت ودج منك من الجنة وذي لين دويذ مكف كان الخير من القرآن ويناس من الجنة تورصنت وتخللنت السويني تلا متخدمين بدوني تنوني تلا متخدمين من الخير الجزاء وند الخير تلا متخدمين من الطعام أكد دائم أريد أن خطرش في مولان الجنس فانانت صفات السن فانانت تيغاو سيوين السن ايفان اوذ من السن ويرنان يسفقنا داربيان سبحانه قواطاس الليات بلين نوثنيان ايدي مولان السن ميلان امرتنا نهضر غفت مس في مصر إماراتي ندر المند اكنا رسير والومدال ميلان اكنا ندر يعني داد غامر ايد الجنس اكنا رغو رس ارى يرومدال ارغو رس يروح يعني نبيصة اكس جاي اللي تحبيه اكن ارض يخلال اكن ارض يخشي انني ربنا ربي سبحانه يميد سر الجنة تسمس لمن كن راهي جزية المؤمنين في الجنة واكن ارض خشم ارورس وذفن الناعمين مس ما يلام في جهنم ارسنا ربي اسمنا يكون هكا تيضر ربي سبحانه إلى اوساط ديال Zweed, are ea ce